إنا أرسلنا نُوحًا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.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 سمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا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 أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا, وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهابا ثم اینی اعلنت لهم واسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفروا ربكم انه كان فَرِيْسٍ لِّالسَّمَاءِ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا يُرِسِ لِلسَّمَاءِ عَلَيْكُم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 صِبْغًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَن فيها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب صوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسرا وماكروا مكر كبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلونا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 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي مؤ وَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ المؤمين وَ